عليها متقابلين يطوف عليهم الودان مخلدون باكواب واباريق وكاس من نعيم لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهتهم مما يتخيرون ولحم طير من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 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن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 ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعوا له أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا له غرمون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 شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطوين فسبح باسم ربك العظيم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 رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا طلغت الحلقوم انتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون فلولا انكم ثُمَّ يَوْمَئِذٍ نَّرْجِعُهَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وأما إن